بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غلقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعه رادفة قلوب يومئذ واجفة صارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الخافرة أَإِذَا كُنَّا عِضَامًا نَخِرَهُ قَالُوا تَلَكَ إِذَا الْكَرَّةُ خَاسِرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ الطَّوَارِ إِذَا هَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى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 أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمك فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض ذلك دحاها أخر منها ماها ومرعاها ومتاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطاق